Aulahikah Fih ضelal Bajid Wama Arselna Min Rasul Illa Bilisani Qawmih Liyubayyina Lهم Fiyudill Allah Men Yashaka Yashaka Yashaka Yashaka Yashaka Yashaka Yashaka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 بينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَاطِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى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 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سبلنا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 Walau nuskinan kumul arzah min baghdhim, zalka liman khaf mukami, wa khaf waid. Wa istafthu wa khab kull jabar anid. Mu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 وما ذلك على الله بعزيز وبرسل الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء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 كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جن إن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيةهم فيها سلام. Halam tera, kifah, dharab Allah mthalan kalimat, tayyba, k shajarat tayyba, aslulha thabt, w farugha fi s mana, taati, kulah kulahin,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 قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّنَا صَائِرُونَ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ ولا خلال.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 مُطِيعِينَ مُقْنِعِ رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسول أ ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا آل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 واحد وليتذكر أول الألباب.